Sahuwata al-Nasi Minat-tah-di-ir-yafiqi Fadha al-Layti lul-Subh Atasayan lita twiqi yadu su يَدُ السُّسُمُ في الشَّدِّ وَيُمْضِيْنَ حُوَ تُمزِقِ لِكَيَّ نهاربَ يانُن بِتَشْتِيتِ وَتَضِيْقِ بِتَشْتِيتِ وَتَضِيْقِ إِذَا رَجَ إشاعات فلا ترنو لتصديقي إذا راجت إشاعات فلا ترنو لتصديقي وكونوا ويدة كبرى صمودا غير رمس بوقي واكون ويه دتن كبرى صمودا غا ومس واكون هم لاجني لطير احوا تحليقي لدانتصر على الظلم ومنصوري دوانيقي وامنصوري دوالي عيده وكونومي لاتجني حتن وكونومي لاتجني لطير النار هو تحليقي على الظلم وامنصوري راجد إشاعات فلا ترنو لتصديقي وكونوا ويحدة كبرى صمودا غير مسبوك إذا راجد فلا ترنو وكونوا ويحدة كبرى صمودا غير <تصفيق> أبعد وكونوا مثل أجنحة لطير الناح و تحليقي وكونوا مثل أجنحة لطير الناح و تحليقي لتنتصروا على الظلم لتنتصروا على الظلم ومنصور الدوانيق ومنصور الدوانيق ومنصور, ومنصور, ومنصور هذا بقصر منعب غرور تشضى بكيد مسمم ومنصور هذا بقصر منعب غرور تشضى بكيد مسمم بُثُوشَتا ت لِيَبْقَى وَيَسْلَم فَتَفْرِق قُشَمْلَن إِلَى الظُلْم مِمَغْنَم إِلَى الظُلْم مِمَغْنَم بَاد أَنْ فَكُونُوا جَمِيعًا صُمُودًا معظم وكونوا جميعا صمودا معظما وكل الطواغيت كتب الصبر والله فمنصور مغلى قريبا, قريبا ستندم ومنصور هذا بقصر منعم غرور تشبب لكيدن مسلمه فمنصور هذا بقصر منعم غرور تشبب لكيدن مسلمه يبث الشتات ليبقى ويسلم فتفريق شمل إلى الظلم فتفريق شمل إلى الظلم مغنم وكونوا جميعا صمودا معظم وكل الطواغ اهتب الصبر تهزم لتلقى جحيما وتلقى جهنم فمنصور مهلا قريبا ستندم قريبا غریب او و منصور غدا بقصر يقشمل الى الظلم مقنم فكونوا جميعا وكل الطواغى جبر الصفر وكل الطواغى جبر الصفر وكل الطواغى جبر الصفر فكل الطواغى انت بالصبر توزن بتلقى جحيما وتلقى جهنم فمن صور مهلا قريبا ستندب ومن صور مهلا قريبا ستندب maju موفقين ان شاء الله ومنصوره ثورتكم ان شاء الله اي فكونوا جميعا صمودا محطما فكل الطواغى انجب الصبر تهزم لتلقى جحيما وتلقى جهنم فمنصور مهلا قريبا ستتهزم ومنصور مهلا قريبا ومنصور مهلا